قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا لي مَا كَانَ لِلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تشتتوا بآيات سمنو قلي لهم وإيا يفتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وألتم تعلمون अलतवुदतव मी अत मुन सबिलू नितब अफलता وَالسَّاعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ انهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزين عن نَفْسٍ شَيْءٌ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ مِنْصَرُونَ